multimodal <laughs> يميني ماسك عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعة مني أمانة تحفظ الميثاك أليك ثمن الكلمة أبشر بوسط العين والاعما تذكرين به التاريخ والميلاد بدينا قصه يا نبض القلب بدنا رحلة الأشواق تعالي غمض عيني ونسرح في هوى سنين ونضحك على زعل دلع وقت بين اثنين تعالي نعيش هالضحكات ونذكر أروع اللحظات Ondåg jag ser dig, jag kommer att vara mer än vilken. Bättre och mer än vilken. Shack, båda nå, jag, jag, jag, jag, jag, jag, السلام عليكم أنا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون ما تتسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي